وَذَلِكَ جَذَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَخِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتموا به مؤمنون لا ي 117. يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بِمَا بما عفقدتم الأيمان 118. فكفاوته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيهَا الذيينَ آمنوا إن مَ القَمُْ وَالمَيسِرُ وَالْأَصَابُ والأَزْلَامُ رِجِسُم مِن عمل الشَّيطونِ فَجتَبُوبُ لََّكُم تُفِقون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتقون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاحْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ مُتَّقُونَ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثم اتقوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْغِ وَنكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بالغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم يحكم به, يحكم به ذوى عدر مِنْكُمْ هَدِيًا بَادِغُ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّاوَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ أَوْ عَدٌّ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ عَدٌّ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقِمُ اللَّهُ مِنْ 119. والله عزيز ذو انتقام 110. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 111. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 117. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون 118. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسككم 119. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها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 إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَحْمِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَعَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ إِمَّا صَدَقَةٌ إِلَى مِنْكُمْ أَوْ آخَرُونَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِن رُبِتُّمْ لَا نَشْتَرِي بِثَمَنِهِ وَلَوْ كَانَ فَوْقَ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 فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ لَالِكَ أَدْنَى أَن يَتُوبُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَقَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح الخدس تكلمه الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة وَإِل تَقْرُقُ مِنَ الطّينكَ هيَئَت الطَيرِ بإِذن فَتَفُخُ فيِيهَا فَتَكُون طَير بِإِذْن وَتُبِرِئُ الْ الأكمَه وَأَبََصَ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ يَغْضَبُونَ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي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 117. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 118. قال الله إني منزلها عليكم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 وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم مِن طِينٍ ثُمَّ قُضِيَ أَجَلٌ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَإِنْ شَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ كَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثبهم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل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 119. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 110. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوذ المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُولَئِكَ كَذَّبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهٍ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 ولدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل منه من قبلك فصبروا على مَا كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ آتِ بِتَغْيِيرِ نَفَقٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمٍ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى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 حتى إِذَا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي غزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه 117 قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون 118 وأنذر به الذين يخافون آيات يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُل إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يأْقُصُ الْحَقُّ وَهُوَ غَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ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 119 وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون 110 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكلب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يقودون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقودوا في حديث غيره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 وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوان وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ الْقُلَّ عَدْلٌ لَّا يُخَالُ مِنها أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آثَارِنَا بَعْدَ إِذَا هَدَانَا اللَّهُ كَلَّذِي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 115. وهو الذي إليه تحشرون 116. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق 117. ويوم يقول كن فيكون 118. قوله الحق 119. وله الملك يوم ينفق في الصور 110. عالم الغيب وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَأَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِمِينَ فلما جان عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بعلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وكذلك نجزي المحسنين وذكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فعضلنا على العالمين وَمِنْ آبَائِهِمْ وَالذُّرِّيَّاتِ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عنهم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 119. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين 110. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء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 والَّذينَ يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ يُؤمِنونَ بِهِ وَهُمْ عَ صَلَاتِهِم يُحافُِون وَمَنْ أَلَمُ مَِّ نِفْتَرُ عَ اللهَِّ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوح إِلََّّ وَلَم يوحَ إلَيْهِ شَيءُ وَمَ قَالَ سَأزِلُ مِثلَمَا أَزَلَ الله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 وَلَقَد جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ وَتَرَكْتُمْ مَا خَلَقْنَاكُمْ خَرَّاءَ وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ان الله فَالِقُ الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي لاكوم الله فان لا تكفون فالق الاصباح وجعل الليل سكنا وهو الشمس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 نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء 118. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا 119. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب مَنِ الْمُشْتَبِهَ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ أُرِئ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ قَالُوا قَوْمٌ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ له صاحبة. 117. وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم 118. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو حالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.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 ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا اللَّهُ عَدْوَانٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يعملون.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 ونقلب أفئد الأهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يحملون